ولا تخذني يوم يبعثون يوم لا شفع ما له بدون يوم لا ينفع شفاعه ولا بعدون الا من اتى الله قلبا سليما واوصله جنات من وَبِالرُّوحِ فَتَجْفِي مِنَ الْبَعِيدِ وَبِالرَّحْمَنِ أَيْنَمَا كُنْتَ فَإِنَّهُ سَوْفَ نُرِيكُمْ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا ظَنَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ سَنُلَا نُرْسَلُ سَافِرًا فلو أن لها كرة فلو أن لها كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية إن في for the Lord has given you